8- استمع إلى الآيتين الكريمتين والحديث الشريف فأعدها ثم اكتبها في دفترك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل